السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا فهذا درس جديد أيها الاخوه من مجالس في الوثقى الوثقة أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالاسلام حتى نلخفضه وبنتكلم بقى قلنا حنتكلم عن الأحكام عادي عرفنا هو القول مين اللي قرر في القصه الجديده حكمه ايه <تصفيق> بيقول الكلام اهل العلم في الحكم ان هل هو يا ترى زي ما حصل دلوقتي وان كل ما نهب وضرب قاعد يكلمك تعنه بايث ومعلش واربع سنين وبعد واربع سنين اربع سنين ثاني كل ده في تعطيل الشريعه بدعم انا نريد تحكيم الشريعه الكلام ده موافق لكلام السلف واصول الاسلام ولا لأ ده ناقض لا إله إلا أسأل الله حتى الله عز وجل دعسي ولقلت لك في الدرس الفائت بعض كلام اهل العلم في مساله الحكم ووان تعطيل شرع تعطيل حكم واحد حد الرجم جعل القاضي يبي يتكلم فيه ان الثوالث الذين عطلوا حكم الرجم هؤلاء كفروا داخل عز وجل، غير ما كفرهم لأجل اجل اجل اجل طيب سلمت نزلت عندي ببعض النقول الاخرى في هذا الباب تقول الامام الحسن رحمه الله من هم اللي كانوا معاصرين لشيخ الاسلام تيميه هو من ائمه الشافعيه ده كتاب عظيم في الفقه متن ابي حذاء اسمه الكفايه أنا بدي الجامعه السادس هتلاقيه في جميع كتب ال ال الفقه المطولة والمختصر اللي هيتكلم في مساله باب الرجله ت الله العظيم بيقول الحث رحمه الله بيقول الفقيه رحمه الله ولو فعل فعلا اجمع المسلمون على انه لا يصدر الا من كاشف وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بيجيهم من الزنانين وغيرها فإنه يكفر ولو صلى شخص بغير وجود متعمدا إلا أن قال ضم يعني وذكر بعض الشائلين وبعضين قال إيه؟ قال وأما الكفر بالأبقاد فكثير جدا فمن اعتقد لأسه بقى اسمها مواقب عقدية يا إخوة يعني ما مشهد ده ما اقتقته ديه كده بيدخلته جلبته سيارة برضو كل حاجة وبيصار ديه عالفة طرح كل حاجة لكن بيدخلتها لما يفتح عنها يفتح لها أشبه ما قدر في السلام يقول الكفر الاعتقادي تسجد يقول فمن اعتقد قدم العالم أو الحديث الثاني اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو من في عنه بالإجماع فهو كافر بالإجماع سواء إذا إذا في كفر مجمع إيه مجمع ليش من الأيه أو استحل محرما بالاجتماع أو حرم حلالا بالاجتماع. يبقى السلام اللي بيكلم النهضة في القوانين الوضعية اللي هو بيقول لك مفيش حاجة اسمها خامد. الخمرة دي مشروب روحي ولا بتاع والناس كما تشربها ولما جم قالك كل شوية اذ كل احنا عندنا حاجة عظيمة جدا عملناها هي ان احنا خلينا للخمر الغير مباح دي اللي قبل 18 سنة الله سواء بعد 18 سنة سنة اخبره مباح ويقنن به ذلك والخمرة موجودة في الشارع هذه دي خلينا دي خواهم المسألة دي ده حرام بيجمع الخمرة الخمر <تصفيق> حرام بيجمع الخمر اللي هي الخمر الشرعية ويقول أيضا ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطانة يحلل أو يحرم شاهده؟ هل يخفهم بالكفر؟ لأن يحرم أو يحل كيف تقاه هنا أيضا؟ وكذلك من استحل المقود تعرف أن هذه دي هي الدرائب قال وكذلك من استحل المقود ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع وبعدين قال والرضى بالكفر كفر فالعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر او لا كفر في الحال الرضا بالكفر فالنحن لا توجد مفرسية لأن المخدرات تنحية الشر الله عز وجل ذبقها في في, في كلام عن الديموكسية وعن واحد كمان كلام في مفرسية حيث أنت على رصيلة من الأرض من قوله أن الثلاث الثلاث آهل اللي يخفت بمفودة طبع ثلاثين وخمس ثلاثين ولا معلوهوش قول الإمام يقول الإمام إصحاق إبن رهويز رحمه الله في أسئلة طبعا أسئلة الحق الحق آآ آآ أبو عمل إيه؟ صالح بن منصور الجوسي لو سالات احمد بن حمد و صالح بن الراي بيقول من ألقى المصحف في القاذوراء ارد ايه منه فهو كافر بالاذيه الديمقراطية مخرافه والتسيره ده ايه رد القائل مش اي واحده بس من الرد كله دي بقى لا؟ لانه ده جزء مهمنا المهم هنا هي الاغلبيه وقال ابن حزم ايضا حيث قال ابن حزم رحمه الله من احل حرم الله فهو كافر بالاعماء جاء مؤلمة مثال في الخمور والفلاة المحمولة المعلومة في الخواهيين القجرة النبيس يقول شيخ بالسلام السبيل رحمه الله إن الله قد جمّى المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يسركون التحاكم إلى الكتاب الصديق ويتحاكمون إلى بعض الخواهي المعظمة من دون الله عز وجل كما يصيب ذلك كثير ممن يدعي الإسلام وينتحلوه في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة خلّبال تحاكمهم إلى مقالات الصابئة والفلاسفة أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن فريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم خلّبال وإذا قيل لهم تعالى إلى كتاب الله وسلة رسوله اعرضوا عن ذلك اعراضا وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالزلق ونوثق ب... بين الجلائر الصرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات فتاوى وديتين فقال عيد رحمه ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله وهو كا فهو كافر فمن اتحلى أن يحكم بين الناس بما يراه عزمه من غير اتباع ما أنزل الله فهو كافر كان بلا وقال أيضا رحمه الله ما أحلهم. فالحرام حرمه الله ولا الا ما شرعه الله ومن توه للناس اتفاع سريعة غير سريعةه فهو سافر مشرك وقال أيضا رحمه الله والإنسان متى حمل الحرام المجمع عليه أو, حلّل أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل وحنجي بعد كده معنى التبديل اللي هو عين الديمقراطية أو بدل في الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء في مثل هذا نزل قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرِينَ خلدي بقى يا سنة أكبر قال رحمه الله أي هو المستحل الخطم بغير ما أنزل الله هنا بقى بيجي أهل الضلالة ويقول لهم الجنب يستحل هنا وانا بستحلش أقول لك سوى جهون بقى لما انت بتستحل شم المستحل يقول ايه اذا مستحل هايسفرش وراء هذا كفر أيضا. الوجه الاخر عايزين هو الاحتمال لقد اللي في الثالث الالتزام هو زي ما قال ابن رحمه الله يعلم أن الله حرمها ثم عن التحريم المحرم فهذا اسد كفرا لمن قبله لك عندك في على يقول أيضا رحمه الله وهذا جزيل الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بما أمر في ذلك الوقت هل الله عز وجل يطاع في كل وقت على حكم ديمقراطية؟ باتعاية تعيش عن 4 كمين الحكم عن حكم كلبانك من من الخطورة باتعاية تعيش عن عن هذا الحكم بعيد عن حكم من الله عز وقال, وقال عيدة رحمه الله ومعلوم بالاضطرار من دين الدكتان وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع دين غير غير, غير دين المسلمين واتباع شريعه غير شريعه المسلمين أنه كافر وقفه ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وقال ابن القايم رحمه الله الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق اليه بحيث يكون اولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى الا من مواضع كلماته ولا يحاكم الا اليه ولا يحكم عليه ولا يحكم عليه وغيره ولا يرضى بحكم غيره البد مداري يقول ابن كثير رحمه الله أفحكم الزاهلية يبغون في حول العزة أجل أفحكم الزاهلية يبغون يمكن تعالى على من خرج عن سرع الله المحكم المجتمع على كل خير الله عن كل شر وعدل إلى ما سواه من, من الأقوال والأراء والأحواء والاستلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة كما كان أهل الجاهلية آه كما كان أهل الجاهلية يخصون به أو يفعلونه من الزهالات والضللات وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من حكم جيكيك خان الذي وضع لهم الياسق وفيه كثير من الأحكام لم يأخذها, من بيقول لم يأخذها إلا من, من, من محض نظر وهو فصارت لبنيه شرعا مكتبعا يقدمونها على الكتاب والسنة فمن فعل ذلك فهو كافر يجب كتابه حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثيره ولا قيم وقال ابن كثير عيد الرحمه فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحاتم إلى ما سواه من الشرائع المنسوخة تفض فكيف من تحاتم إلى الياسق وقدمه على القرآن والسنة فلا شك أنه كان أنه كفر بإجناع المسلمين نقول الإمام ابن كثير أيضا رحمه الله له كلام هنا ايضا في قول الله عز وجل أن لو سوكاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال اي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم فليتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والانثى من تحريم ما حرموا عليهم من التحيرة والفائده والوصيه والحامل وتحليل أكل الميتة والجن والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهلياتهم في التحليل والتحليل والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصته في النار لأنه أول من سير السوائب وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو اول من فعل هذه الاشياء وهو الذي حمل قريشا على عبادة الاصنام لعنه الله وقبحه ولهذا قال تعالى ولولا كلمة الفصل لقوضي بينهم ألا أجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنذار إلى يوم المعاد قال ابن تيمية رحمه الله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه لولا لا عقوبة إلا بخانون ده خلبان خالف أمر الله ورسوله فقد دعله نداً وهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنباداً ليضل عنه هذا المثال في غات الخطورة يا أخوة، ولا بد لنا أن نحذر، ولا بد لنا أيضاً أن نحذر. إن رأنا فاحش يخشى خطأ على هذه الأمور. طبعاً بقى هنا ما قال الشيخ السعدي رحمه الله: من تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك الغير ربنا وحكم إلى فاوض السعدي الشرف التعلي على كتاب الزهر قول الزهر قال, قال العلامة محمد حمد الفكر ومثل هذا وسر منهم من اتخذ كلاما الفرنجة قوانين يتحكم إليها يتحكم إليها في السراء وفي الدلاء والفروض والأموال ويقدمها على ما تبيل له من كتاب الله فهو في لسك الكافر المهتد لبالك إذا صمم عليها ولم يرجع إلى الحكم من ما أنزل الله ولا ينفعه في ذلك اسم ما تسأم به ولا أي عمل من ظاهر الأعمال الصلاة والزكاة والصيام ومحيها شرح الحاسية له على فتح النبي كتاب وقال العلم الشركيك رحمه الله وبهذه النخوط التماوية التي ذكرناها التي ذكرنا يظهر غايه الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسلة اوليائه مخالفة لما شرعه الله تعالى على ألسلة رسله أنه لا شك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله هذا اللي البيان للإمام الشمقية رحمه الله والعلامة أحمد سكر رحمه الله بعد أن ذكر خطبة لكثير في الناسق بعد ما ذكر الإزماع على كفر صاحبي أقر الإزماع بقوله وقال أن الناسق هذا هو الكفر القانون الوضع هذا هو ياسق العصر وكفر صاحبه وكفر صاحبه إنما هو واضح كوضوح الشمس أن هذا الأمر كفر دواح واضح كوضوح الشمس ولا يؤذر في هذا عالم مهما عالم ولا داهل مهما ارتفع في درجات العلم أو انحطى في دركات أجل. الشيخ محمد بن عوين قال الشيخ رحمه الله له كلامة بسالة الحكم بغير ما أنظر الله ذكر انواع الحكم وقال أن أسوأ هذه الانواع ما جعل الناس أزبروا الناس عليه من المحاكم الوضعية التي يتحاكم الناس إليها وينتزمون فيها رغم أمورها إذا إخوة طائفة يسيرة جداً خالصة من الكلام عن عن مثالة الحكم وعن حكم أهل العلم فيمن أحاكم إلى غير طرع الله عز وجل هتقول لي بقى ده مطلق ولا على المعين هقول لك حي وقته المؤمن اكتعرف إن هذا كفر كفر مخرج من الله يا أزم بالله هذا كفر لابد أن يستنبه الناس وأن يكون على تقوى من الله عز وجل في خضير أن مناطق القرف للطاغوط هو اجتنابه لأن تكون في جانب وأن يكون الطغوت في جانب الآخر ثم نأتي مع ذلك إن شاء الله بقى من عن التعيين وغير التعيين إذا دخلنا إليهم المشرب المسائل الظاهرة والخفية ولازال الحديث إن شاء الله عز وجل بقية طبعا في تاريخ بقى الجيمقراطية وهي إيه وتعريفها إيه وإنها زراعي القراءة إذا إلى على إن شاء الله تزمل كرو في لقاء آخر أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ممن من إذا ضايع بدر وإذا نهي انتهى وعقل مستوى فهدى لنفسه وأقول قولي هذا وارتفع الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.